تلك آيات الكتاب الربي أتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شياء, وجعل أهلها شياء. عِفْطَائِ فَاتَهُ مِنْهُ يُذَبُّ بِحُؤَذَنَاهُ يُذَبُّ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ ضُعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض وليهم 14 <Gülüyor> هُونَ تَقِذَهُ عَلَى دَوَنٍ وَمَا لَهُ إِلَّا الشُّورُ طَأْمَ مَا عَفُو La to وَأََّّم الن عَلَ المَراضيا مِن قظلُقَ وهم لَمَّا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين قد vi sa a la ni romp la Və ocaqdan a lalié pa ho un casa ça pas قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَعَ فِي الْمَدِينَةِ خَالَ ف ت ق ف إذاذläذ تصرا ئەمس Well, um... E Yes, I... Uh -huh. فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خالر صار <ترجمة> <ترجمة> <قال> رب قال الرب بنا من القوم الظالمين ولم كوان جاءت قا امذ انا قذا عثر O na wajadə mə Və عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال يا الله ما <تحدهما> ايه <إن> ابنتك تجروا ان خير ما نسى اجلني قضيت فلا عذر انا ان يمن قضيت فلا عذر والله على ما نقول وكير صدق الله العظيم